تأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصالون فلما جاء نودي أن برك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه ان الله العزيز الحكيم يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والقي عصا فلما راها تهتز كانها جان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 التي قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ندخل مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحق لمنكم سليمان وجنوده لا يحق لمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها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 القيا إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وقتوني مسلمين قالت يا أيها الملا أفتوني في أمري ما كنتم قاطعة أمرا حتى تشهدون؟ قالوا نحن ألو قوتي وألو بأس شديدي والأمر إليك والأمر إليك فاضري ماذا تأمرين؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعز أهلها أذلاه وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناضرة فناضرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّنَ لِبِمالٍ فَمَا أَتَاني الله خيرٌ مِنْ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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قال نكِرُ لها عرُشَها نظُرَةٍ هتَدِي أم تَكُونُ مِنَ الَّذينَ لا يهتَدونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَ ذَعْرُشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَأُوَتينَ العِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 انظر كيف كان عاقبة مكرهم ان دمرناهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لاايه لقوم يعلمون وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون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 إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأن شئنا هو أهلهم إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين Qulil alhamdulillahi wasalamun ala abadhihi laddi nasta'fa. Allahu khair. Ama yushrikun. Ama nhalaq al-sama'at wa al-ar'ud wa anzalalakum min al-sama'ima. Wa anzalalakum min al-sama'ima.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 Hai yang bendaul khalq, thumma yuayiduh, wai yang rezqukum min al sana' wal ardh, aila hum ma'allah. Qul haatub urhanakum inku tum sadiqin. Qul la yalamu man fi al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 فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا واللوم دبرين وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَ مِنْ مَن يُكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَوْجَ مِنْ مَن يُكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَبْتُ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِقُ بِهَا عِلْمًا أم ماذا كنتم تعملون؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يرو أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وَيَوْمَ يُفَقِّهُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ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 وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ